بادها من تحتها ألا تحزني ألا تحزني قد جلى ربّك تحتك سرية وهز إليك بجد النخلة تسااق يك رقب جية. فَكُ وَشْرب وَقَّ عنَا فَإَِّا تَرَيَّ مِنَ الْ البَشَرِ أَ أحدَدَ فَقُلِ مِنَ الْبَشْرِ أَ أحدَدَ فَأَقُولُ إِنِّي نَذَرْتُ لِلرَّحْمَنِ صَوْمًا فَلَنْ أُكَلِّمَ الْيَوْمَ إِنْسِيًّا فَأَتَتْ بِهِ قَوْمَهَا تَحْمِلُهُ قَالُوا يَا مَرْيَمُ لَقَدْ جِئْتِ شَيْئًا فَرِيًّا يَا أُخْتَ هَارُونَ مَا كَانَ أَبُوكِ امْرَأَ سَوْءٍ وَمَا كَانَتْ أُمُّكِ بَغِيًّا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 كان في المهد صبيا قال إني عبد الله قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني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 ما كان لله ان يتخذ من ولد ما كان لله ان يتخذ من ولد سبحانه اذا قضى امرا فانما يقول, يقول لهكم يكون وان الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم فاختلف الاحزاب من بينهم فأويل للذين كفروا مما شهد يوم عظيم اسمع بهم وابصر يوم ياتوننا يوم ياتوننا لكن الظالمون اليوم في ضلال اَكِنَّ الظَّالِمُونَ الْيَوْمَ فِي ضَلَالٍ مُبِينٍ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ وَأَنذِرْهُمْ يَوْمَ الْحَسْرَةِ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي غَفْلَةٍ إِذْ قُضِيَ الْأَمْرُ وَهُمْ فِي رب ومن عليها ومن عليها وإلينا يرجعوا وأذكر في الكتاب إبراهيم إنه كان صديقا نبيا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 قال أراغب أنت عن آلهتي يا إبراهيم لئن لم تنتهي لأرجمنك وهجرني مليا قال َلَ عَلَيْكَ سَأستَغْفرُِ لَ رَبّ إِهُ كََ بِ حَفِيه وَأَعتَزِلُكُم وَماَا تَدعونَ مِ دُون اللهِ وَأَدُ رَبّ وَدُ رَبّ عَسََّ أَكُونَ بِدُعَاءِ رَبّ شَقِيِييا لَمعتَزَ لَهُ وَماَا يَعبُدونَُ مِن دُون اللههِ وَهَبَناَالَ وَهَبَنَا لَهُ إِسْحاقَ وَيَعْقُوبَ وَكُن جَعلناَ نَبِييا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 اَنَّ النَّبِيِّينَ مِنْ ذُرِّيَّةِ آدَمَ وَمِمَّنْ حَمَلْنَا وَمِنَّ مَّنْ حَمَلْنَا مَعَ نُوحٍ وَمِنْ ذُرِّيَّةِ وَمِن ذُرِّيَّةِ إِبْرَاهِيمَ وَإِسْرَائِيلَ وَمِمَّنْ هَدَيْنَا وَجَعَلْنَا إِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُ الرَّحْمَنِ خَرُّوا سُجَّدًا خَرُّوا سُجَّدًا